ولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا وإنهم إلا يظنون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 كَتَبَتْ اَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ إِلَٰهًا إِنْتَخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُونُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بلى من كسب سيئة وأحاطت بِغِي خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ عاب الجنة هم فيك خالدون، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبيوالدين إحساناً. وَذِلْقُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينِ وَذِلْقُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَوْ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَتُ الزَّكَاةَ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم